أكبر ا ل ل ه أكبر أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح 「どうもありがとうございました。 شركه ا ل ه د ك شركه دعويه غير ر ب ح ا ت مضمون ا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 「そりゃあいいね」 やあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあい إلينا ت ر ج ع و ن و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ن ب و ن ه م من الاسلاميه ج ن ة ر ف اسماء الله ا ل ح س ن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 ن ز ل من السماء ماء ف أ ح ي ا فاحيا به ا ل أ ر ض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ل ه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير ا ل م غ ض و ن عليهم ولا الضالين هذه الحياة الدنيا إلا له و ل ع ب ه وإن ا ل د ا ر ا ل آ خ ر ة س ي ا ل ح ي و ا ن ل و ك ا ن و ا ي ع ل م و ن فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم, فلما نجاهم الى البر إ ذ ا هم مشركون ليكفروا بما وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا انا جعلنا حرما آ م ن ا ويتخطف الناس من حولهم اولم يروا انا جعلنا حرما آ م ن ا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 أ ل ي س في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إ ن الله لمع المحسنين